وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ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 عليه توكلت وإليه أنيب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 قَالَ يَاقومَوْمِ أَرَحْت أَعَزُّ عَلَكُمْ مِنَ اللَّ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَحْطِي أَعَزُّ عَلَكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَدُّمُهُ وَرأَكُمْ ظِهرِيَا إَِّ رَبّ بِمَا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 ألا بعدا لمدينك ما بعيدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد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 ذٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْقُرَانِ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِينٌ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 لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَكْبِيرٍ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لِلنَّاسِ ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لِلنَّاسِ ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لِلنَّاسِ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْمُونٌ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 فَأََّ الذيذينَ شَكُوفَ فا فَأََّ الذيينَ شَقُوفَ ف النَّارِ, النار لَهُ فيِيهَا زَفير لَهُم فيِيهَا زَفيرُ وَشَهِير خالدين فيها ما دامت السماوات خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد